ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا انا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رَبُّهُمْ أني لا أضيع عمل murabhu منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من وأودو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم لأكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنّا. لَا يُدْخِلُنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا ثَوَابًا مِنْ عند اللَّهِ والله عنده حسن الثواب. Allahu akbar